إنا مكنا له فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فأتبع سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ நூமி تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ உரி வம்சி قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِّبُهُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثم اتبع سببا حتى نذاب لغم طلوع الشمس وجدها تطالع على قوم لم ندعن لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ جُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَرْعَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًى قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي قَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ تُوَنُّونِ زُبُرَ الْحَدِيدِ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ يُطَوُّونَ زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَّى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا دَعَا لَهُ نَارًا قَالَ ثُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَتْ أُتُونِ افْرِجْ عَلَيَّ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا